وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَ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 رَب السماواتِ وَالْأَرضِ وَماَا بهُ الرَّحمَانِ لا يَمِْكُونَ منِنْه خطاب يَوْمَ يَقوم الروح وَمَل إكَةُصفَ لا ييتكَمونَ إللا م مننْ أأَذِنَ لَ الرحْمن وَقَا صَوَابذِ اليَومُ الحَقُّ فَمَنْ شَاء اتَّخَذَ إلى رَبّهِ مب إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ زِعاتِ غَْرق وَ شطاتِ نَشْطى والسابِات سبح فَسَّ بِقاتِ سبق فَالمدَبّاتِ أأَمرى يَوْومَ تَرجُف اجِفَ تَتْبعهَ الرادِفَ قُلوبُ يَْومَ إِ واجِفَ بنْصارُهاَا خااشِع يقولونأَإلَدُودونَ في الحافِر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 كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون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 ش وأذِن نربها وحوق وإلى الأرض مدد وألقت ما فيها وتخلت وأذنت نربها وحّ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى رك كدح فملاق.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 ويصلى سعيرا إنه كان في أَهْلِهِ مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا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 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فلينظر الإنسان مما خلق خُلِقَ مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما لَهُ مِنْ قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع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 والفجر ولا يال النشرر والالشفع والتري والليين إذا سللي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 ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم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 كَذَّبَتْ سَمُودُ بِطَوىهَا إِذٍ بَعْثَأَشْقَاهَا فَقَالَ للَهُمْ رَسُول اللَِّ نَا قَتَ اللَّهِ, الله وَسُقِيَهَا فَكَذذَّبُهُ فَعقَرهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُم بِنَ بِهِمْ فَسَوْوَّهَا وَلَا يَخَافٌُ قُبَهَا بِسممِ اللَّهِ الرَّحمَن الرَّحيِيم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 فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألَ نشرح لك صَدَك وَوضعَعن عنك وزْك الذي أنقَ ظَهرَك وَرَفعن لك لكرك فإِن مع العس يُسراء إن مع العسْر ُسْرع فإذا فرغْتَ فَصَب وَإلى رَبّكَ فاب بِزمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّحيم.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 وا ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا ان لم ينته لنصفا عن ناصية ناقيه خاطئة خاطئه نادية نديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة قدر وما أدراك ما ليلة قدر ليلة قدر خَيْرٌ من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم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 وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَيْنَ لِكُلِّ هَمَزَةِ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَا لَهُ وَعْتَرَ يحسَبوا أن مَا لَهُ أَفْلَدَ كَلَّا لَ بَدََّ فٍ خطَمَ وَماَا أَدْراكَمَنْ خطَمَ نار اللهَّهِ المُوقَدَ أََّ تّلِ على الأفْفِلَ إِه عَلَْهم مُصَدَ فِي عََدم مُمَددلَ بِزْمِ اللَّهِ الرَّحمَانِ الرَّحيِيم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 لا اله في قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم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 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ